ص اسماء ر الله ح ج ر ا ذ ي دانت ل الحسنى م يخاف من قد رعاه الله لا ترمي لا ترمي لا ترمي لا, لا ترمي لا ترمي لا درمي لا درمي لا درمي سلاحك لا ترمي يا شعب لا لا تركعي رح ي ب ك ى ترابي لو بروي بالدم عون الله معي لا ترمي. لا, ترمي. لا ترمي سلاحك لا ترمي يا شعب لا لا تركعي رح ي ب ك ى ترابي لو بروي ب ا ل د م عون الله معي يا أ ق ص ا رجعين رجالك حاملين المصحف والبارود ما يطول إ ن شاء الله انتظرك الباري ما يخلف 「やあこさ راجعين رجالك حاملين المصحف والبارود」「まい طول ان شاء الله انتظارك الباري ما يخلف وعود」 يا شعب لا لا تركعي رح ي ب ك ى ترابي لو ب ر و ي ه للدم عون الله معي لا ت ر م ي سلاحك لا ترمي, لا ترمي لا يا شعب لا لا تركعي رح ي ب ك ى ترابي لو ب ر و ي ه للدم عون الله معي ص ه ل ا ت الخد وفجبالينا طاير ج ه ا فوق ا ل م س ج د ق ر آ ن ن ا دم الشاهي علينا شاهد صهلاه ا ل خ ي ر فوق جبالنا راي الجهاد فوق المساجد ما م ن ن ميل عن ق ر آ ن ن ا دم الشاهي علينا شاهد دم المغر النزال تشوف تخسى رجالنا لا تخشى يا شعبي جاهد لا ترمي لا لا ترمي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 لا ت ر ك ع ي رح يبقى ترابي لو ب ر و ي ه للدم عون الله معي عون الله معي